مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ فَلَمَّا أضاءت ما حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مُ النمم فَغم لا يَرجون ف غَقُ الن فَغُم لا يَجون أَكَ صَيبِ مِنَ السَّمِ فظُُماتُ وَرَعْدُ وَبَّ أَْكَ صَير مِن السَّماء فيغُون فَرَكُ وَذَكُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا كلما يَوْمَئِذِ وَإِذَا أَغْرَنَا عَلَيْهِمْ قُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير إن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 لكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء أَلَمْ نَجْعَلِ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنَ السَّنَوَاتِ رِزْقًا فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا الله إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَقَنَّصُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّةٌ Point that Neil